الفضائل ما ميزتنا بالدين من بين الأمام لما حباك الله خير رسالة فيها قطعت الشك بالأمر اليقين علمتنا حسن الفضائل والقيم ميزتنا بالدين من بين الومات لما حبك